وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا يَفْعَلْهُمْ إِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ لكم يَثْقَفُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْصُطُ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُ بِالْسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَا تَفَعَلُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ يَوْمَ الله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إننا براءاء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك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 في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أَنْ وَلَهُمْ وَمِيَّتَ وَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَأْرِجُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ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 ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أئذهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما عظبا الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس كفار من أصحاب القبور.